ثم أما بعد تقفنا عند قول المصنف في مبحث الإيمان بالرسل المبحث السادس في قوله ثالثا بيان, رؤيتي أن, بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق يقول دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أخرجه مسلم وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال البخاري قال ابن سيرين إذا رآه في صورته وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راني في النوم فقد راني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه به رواه مسلم فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه فرؤياه صحيحة لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن سيرين إذا رآه في صورته كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصب بن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال إنه كان يشبهه قال ابن حجر سنده جيد وعن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة الأول أنها على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وفيه وفيها فكأنما رآني في اليقظة الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه الثالث أنها تكون, أنها تكون يوم القيامة فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام هذا الله تعالى أعلم مبحث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام مبحث مهم وتتعلق به مسائل فأول مسألة بيقولها المصنف هنا إمكانية الرؤية يعني صحة أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ودي أحاديث ثابتة في الصحيحين فأن في من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على في المنام فكأنما رأاه في اليقظة وفي أقوال كثيرة جدا وتفصيلات و اختلافات بين العلماء في تفسير هذا الكلام يعني إيه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أدي الواي الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية البخاري فإن الشيطان لا يتخيل بي يعني الشيطان ما ينفعش يأتي للنائم في منامه وإن كان هذا من خصائص الشيطان أو من قدرته برواه الله عز وجل ذلك أن يتشكل في صور مختلفة لكن منع قدرا وكونا من يتشكل في صورة النبي عليه الصلاه والسلام ما معنى منع أن يتشكل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصورة الخلقية أو الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام صورة خلقه صلى الله عليه وسلم ده كل متفق عليه لكن في بعض العلماء لا ده حتى يمتنع إن الشيطان يتشكل في أي صورة أخرى ويقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لو افترضنا أن واحد رأى رؤية في المنام لشخص ليس هو على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال له أنا رسول الله هذه فيها قولا للعلماء ربما قال فعلا هذا ليس شيطان وهذه رؤيا حق يعني رؤية صدق وترمز لشيء لها تعبير ولها تأويل ترمز لشيء والقول الثاني أن لا هذا شيطان لأن النبي عليه الصلاة والسلام له صورة معروفة في كتب الأخبار وفي كتب لا بد أن يأتي في المنام عن هذه الهيئة وإلا لا يكون ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول مسألة إمكانية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لذلك ابن سيرين ل راجح بقى إحنا ليه راجح نقول ده ده اللي اختاره المصنف وده فعلا اللي اختاره البخاري وده كلام ابن سيرين قول فمرأه على صورته برضو دي فيها مسألة على صورته أي صورة النبي عليه الصلاة والسلام النهائية اللي هي قبل وفاته ولا صورة النبي عليه الصلاة والسلام في أي مرحلة من حياته على الراجح أنها في أي مرحلة من حياته فقد يراه شابا وقد يراه كهلا قد يراه شيخا كبيرا وغير ذلك النقطه الثانيه او المساله اللي بعد ذلك ان رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام على غير هيئته إلى ما ترمز يعني واحد مثلا يرى النبي عليه الصلاه والسلام حليق يرى شخص حليق ويقول له انا النبي عليه الصلاه والسلام فإذا قلنا أن هذا ليس وصف النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان له لحية كثة تملأ صدره تبديل ترمز لماذا؟ أو دي تكون علامه على إيه؟ ايضا فيها قولان قول الأول أن هذا يدل على نقص دين هذا الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة ناقصه فكأن النبي يمثل الدين وانت رايته على هيئة الناقصة كان يكون أقطع أو يكون حليق أو يكون على هيئة غير مكتملة فده معناها نقصان الدين قول الثاني وده اللي اختار الشيخ الإسلام المثيمية أن هذا تلبس من الشيطان وليست رؤية أصلا وليست رؤية شو بقى بعض المسائل اللي تتعلق بالقضية دي نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا تبطل سنة ثبتت ولا تثبت سنة لم تثبت بالرؤية يعني إيه يعني الرؤية ليست وسيلة لإثبات سنة ولا لإبطال سنة من ينفعش واحد يقول أنا رأيت رؤية في المنام ان حكم المسألة الفلانية دي كذب هو ده الحكم القضاء يدبه الإهباء بيقول فلا يجوز إثبات حكم شرعي بالرؤية لأن حالة النوم حالة ضبط لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمع النائم أو الرائي وقد اتفق العلماء على أن من شرط قبول الرواية ونقلها وقبول الشهادة أن يكون الناقل متيقظا لا غافلا لا مغفلا ولا سيء الحفظ يعني منفعش واحد يقول أنا رأيت رؤيا في المنام إن مثلا أي حكم شرعي في الشرع الفلاني ده لا يجوز حرام أي دليلك دليل إن رأيت رؤيا في المنام لا ليس دليل ليس الذي لا تثبت سنه ولا لم تكن ثابته قبل ذلك ولا تنسخ سنه قائمه بالرؤية معلوم لحضراتكم القصه المشهوره قصه عبد القادر الجيلاني انه راى عرشا بين السماء والارض وراى من يقول له انا ربك قال اخسأ يا عدو الله قال له كيف عرفتني قال فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا لن نراه إلا في الآخرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا لا نرى ربنا إلا في الآخرة قال وأنك قلت أنا ربك ولم تجرؤ أن تقول أنا الله فسبحان الله يعني مسألة العصمة من هذا الضلال باب كبير جدا من أبواب الضلال مسألة أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعدت معه وتكلمت معاه أنا ظهر لي يقظة طبعا أنا لنوهت ان المسألة فيها خلاف وفي أقوال لان قد تجد في بعض شروح الاحاديث وفي بعض الكتب التي قد يعتمد عليها بعض اهل السنه كلام منقول عن العلماء من علماء الشعر وغيرهم ان قد يصح رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام عيانا وقد يصح ادراكه ادراكا حقيقيا وكما نقل ابن حجر عن القرطبي فهذا كلام لا يقوله من له مسكه عقل اذ كيف تراه حقيقه وتدركه هذا يلزم خلو قبره منه صلى الله عليه وسلم وهذا يلزم منه أن يراه إلا على الهيئة التي مات عليها وهذا يلزم منه ألا يراه اثنان في وقت واحد مسأل بقى إلزمات كثير جدا لكنه قوله بينقل في الكتب ومعلوم أنه ليس كل مكتوب صحيح وكليس كل من قول صحيح فدي مسألة في غاية الأهمية بعض الناس اللي تصدوا لمنصب شرعي رسمي في البلاد عندنا زعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة وأنه يجالسه هذا طبعا شطط هذا كما, أقول كما قال القرطبي فهذا كلام لا يقوله من له مسكة عقل من له مسكة عقل أي جزء من العقل يرفض هذا الكلام طب فعلا بعض الناس ممكن يكون من الصادقين أو من الصالحين يعني مصلي وحل ويقول مثل هذا الكلام هو إحنا لا نكذبه نقول أنت رأيت شيئا لكنه ليس الرسول عليه والسلام رأيت في حاجة في الطب اسمها الضللات في الطب نفسي في الأمراض النفسية اسمها الضللات او الديليوجنز ديت مشكلة ان الاللوجنز دي مشكلة ضلالات فكريه ذهنيه هو قاعد كده يقولك لك انا بشوف ودي كتير جدا تيجي اللي يقولك انا المهدي انا بيجي لي وحي أنا بيجي لي ده جزء منها مرض نفسي بيبقى حاجه اسمها ضلالات ضلالات عقليه وجزء منها ان ممكن الجن يضل الانسان كما كان يفعل مع عباد القبور وعباد الاصنام قديمة وكثير من اللي ضلوا في عباده القبور ضلوا من هذا الباب يروح عند القبر ويسمع حد بيكلمه يقول لك يبقى ده مين يبقى ده الوالي اللي مدفون في القبر يبتدي يعتقد فيه ويبتدي يصرف له العباده بعد ذلك طب هو ده هو ده مقصود الشيطان الكبير او مقصود الشيطان الاعظم اللي هو ايه عباده غير العزه جلده انه يصرفك عن عباده الله فايه اللي يعصم من مثل هذه الضلالات اللي يعصم من مثل هذه الضلالات الاعتصام بالكتاب والسنه فيبقى دي مساله يبقى لابد أن ننتبه أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون رؤية صحيحة وحقيقية لابد أن يراه الإنسان على صورته صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري عن ابن سيرين ثانيا أن من رأى يقظة لا مناما ما يقول له أنه رسول الله فهذا إما ضلالات أو نسميها مرض نفسي وإما أن يكون تخيل من الجن ثلاثة قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في ال 있고요 معنى الكلام ده بقى؟ تفسير علماء الكلمدھائي سيراني في اليقظة معنى أية؟ أول معنى لها أنها على التشبيه والتمثيل يعني كأنها بتساوي رواية فكأنما رآني يقظة يعني من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة يبدأ معنى الأول لعبارة فسيراني في اليقظة المعنى الثاني انها خاصه باهل عصره ممن امن به قبل ان يراه الامام النووي بيقول في دي ايه بيقول فهذه معناها ان من رآه ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى للهجره ورؤيته صلى الله عليه وسلم في الحقيقه عيانا يبقى الامام النووي بيقول ايه إن معنى كلمة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذه يخاطب بها أهل عصره صلى الله عليه وسلم الذين عصروه فمثلا لو افترضنا أن رجل باليمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورآه في المنام ولكنه لم يكن هجر إليه يقول هذه علامة أو هذا دليل أو هذه بشرة على أنه سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام وسيهاجر إليه ده أحد التفسيرات في الحديث التفسير الثالث يقول أنها تكون يوم القيامة فيكون لمن رأاه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام يعني إنسان مسلم رأى النبي عليه الصلاه والسلام في منامه نقول له هذه بشرة أنك يوم القيامة سترى النبي عليه الصلاه والسلام رؤية خاصة أقرب من أو, أو, أو أوقع أو تكون أقرب من النبي صلى الله وسلم من رؤية سائر المسلمين ما هو معروف إن سائر المسلمين يرون النبي عليه الصلاة والسلام في القيامه لا دي لك دي بوش رايك ان رؤياك هتكون رؤية أخص رؤية أخص في قول رابع طبعا وهو ان الرؤية بتكون رؤية في القيامة لكل الناس يعني كأنه ودي العلماء بي يعني بيردوها بيقولوا انها هتكون تحصل حاصل معناها ايه يعني من رااني في المنام فسيراني في اليقظة لأنه مسلم وكل المسلمين سيرون النبي عليه الصلاة والسلام لكن دي بيرضها العلماء وقالوا دي من باب تحصل حاصل يعني ما فيش فيها أي مزيئ أيضا في قول خامس في هذه المسألة وهو أن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة قال ابن بطال سيرى تأويل تلك الرؤية في اليقظة سيرى تأويل تلك الرؤية في اليقظة يعني واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام دي بتبقى رؤية يعني حدث كامل ورأى في صلى الله عليه وسلم الرؤية دي بتبقى رموز على حاجات يقول بقى الرؤية دي رؤية حق سيراني في اليقظة يعني سيرى تأويل وتعبير هذه الرؤية في اليقظة واضح المعنى كده؟ برضو مسألة تتعلق ببحث الرؤية ما الذي يفعله المسلم إذا أراد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ ايه هي الأذكار أو الأوراد أو العبادات التي يفعلها من أراد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ نقول لم يرد شيء ولم يثبت شيء يفعله المسلم حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام عشان في هذا الباب سلسلة لا تنتهي من البدع والخزعبلات وأوراد ما أنزل الله بها من السلطان كلها بزعم أننا عايز نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام طبعا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته وعلى هيئته أمر يطمئن النفس ويطفئ حرارة الشوق لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يحب دينه وسنته في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان يود يود احدكم يود المسلم لو يراني باهله وماله يعني يفقد اهله وماله ورى النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نفذه بابائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم فرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام امر يسكن النفس ودي بتبقى بشره وأمر في يعني من الرؤى الطيبه لكن هل نخلط بين هذا المعنى وبين كيف نطلب رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام دي عبادات والعبادات لا يشرع لها الا أن تكون توقيفية لا تشرع إلا بالتوقيف يعني بـ بـ بما أت به النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أو سنة أي الدليل على إن أنت لو قلت مثلا قل هو الله أحد احد عشر مرة ولو صليت مش عارف مئة ركعة قلت في كل ركعة إيه هنك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأعطني سؤالك لا تب قل الله مصلح على محمد صلى الله عليه وسلم عدد من المرات طب كل ده أي دليله أي دليله حتى قبل كده إن في أمور أسباب ظاهره وأسباب بطنية. فكلمتم قاعدة دي. طيب أسباب ظاهرة أمور لا تعلم بالحسة والتجربة. وإن اسباب بطنية لا تعلم إلا من قبل الشرع. فهذه تدخل في باب إيه؟ أسباب البطنة لا تعلم إلا من قبل الشرع. لا تعلم إلا من قبل الشرع. فيغلق هذا الباب. أمر أخير هو إن إحنا بنقول نقرأ على حضارتكم وصف النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أزهر اللون يعني ليس بالأبيض الأمهق ولا بالادم يعني الأسود واسع الجبين يعني مسافة كده بين الحجبين وبين الرأس متسع واسع الجبين أدعج العينين والدعج يعني شدة سواد العينين مع سعتهما وقيل أكحل العينين أهدب الأشفار الأشفار اللي هي اللي بتنبت عليها الأهداب الجفون الأشفار دي طويلة والرموش كثيفة صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان كث اللحية دي. تملأ صدره، عظيم المنكبين المنكب هو الكتب فهو عظيم المنكبين رحب الكفين والقدمين يعني إيده مش صغيرة لا كبيرة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد رجل الشعري يعني بين القطط اللي هو الشعر الأكرد وبين السبط اللي هو الشعر اللي زي بتاع الأجانب كذا اللي هو المنسدل بشدة أنا بس عصام كان شعره رجل يعني في شعره حجونه وليس يصل إلى القطط. يعني تسن قليل يضرب شعره الى منكبيه اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من سنياه صلى الله عليه وسلم ضخم الراس والكراديس يعني راسه كبيره والكراديس اللي هي رؤوس المفاصل في وجهه تدوير يعني كان وجهه مستديرا في الحديث لما سئل انس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف قال لا كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم يعني مستديرا وليس حادا او طويلا ذا مسربه والمسربه هي شعر دقيق يصل الصدر بالسره اذا مشى تقلع يعني كان ينزع قدمه في المشي بقوه علامه القوه والجد في, في المشي كانما ينحط في صبب يعني بيمشي بينحط بالمكان مرتفع الى منخفض يتلؤلؤ وجهه كالقمر ليله البدر صلى الله عليه وسلم حسن الصوت سهل الخدين سهل الخد يعني خده مش ممتلئ مش مكتنز باللحم سهل الخد مش بكلبص يعني كده سهل الخد صلى الله عليه وسلم ضليع الفم ضليع الفم يعني واسع الفم كبير الفم ودي علامة الفصاحة علامة الفصاحة أن يكون الانسان واسع كبير الفم في فرق بين ان يكون كبير الفم ويكون ناتئ الأسنان لا كبير الفم يعني فمه واسع دي علامة الفصاحة تخرج الحروف من مخارجها مستقيمة سواء البطن والصدر يعني الصدر والبطن سواء ليس في امتلاء في البطن اللي هو الكرش ولا امتلاء في الصدر صلى الله عليه وسلم اشعر المنكبين والذراعين واعالي الصدر طويل الزندين الزند اللي هو ايه ايوه لا ده العضد ده العضد ده الزند ماشي رحب بالراحة منهوس العقبين العقب اللي هو في أسفل القدم يعني منهوس العقبين يعني قليل لحم العقبين بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمام كان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث صلى الله عليه وسلم وكان يسدل شعر راسه ثم فرقه ايضا ورد بعض حديث مثل هذا الحديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها وفي حديث البراء لما سئل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر يعني كده تقريبا أقرب اغلب الاوصاف نسال رب العالمين ان يجمعنا بنبيه الكريم في جنته اللهم امين المبحث السابع ختم الرساله وبيان انه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم في سؤال أخي بيقول سمعت أحد العلماء يقول عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأاه في غير صورته أو غياب أحد أوصافه فإنه لم يكتمل إيمانه حتى يراه على صورته الحقيقية فبهذا يكون اكتمل إيمانه الكلام ده كلام ابن تيمية الكلام ده كلام ابن تيمية ده كلام تيمية وكلام قوي كلام قوي تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه خاتم الأنبياء وأنهم خاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمارة تقريرها عليهم فمن ثمار هذه العقيدة أولا استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة ولذا الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم ايه اللي يجعل هذا اليهودي يغبط المسلمين على هذه الايه ويقول لو ماذا انزلت علينا لكانت عيدا فكر كده ايوه المراد بس انا اقول اليوم اكملت لكم دينكم فطالما كمل الدين ورضي الله عز وجل هذا الدين واتم عليهم هذه النعمه فهذا مؤذن باستقرار سؤددهم وشرفهم ورفعتهم ما تمسكوا بهذا الكلام يعني ما فيش احتمال ان يأتي نبي آخر بتشريع جديد وأمة جديدة ولا خصائص جديدة يبقى لابد ان احنا نتعامل مع هذه الآية أنها المنطلق الذي نتحرك من خلاله وهذه المعركة اللي بنسعى لها الدائرة الآن على قدم وساق. بينما يسمونهم في الإعلام الإسلاميين وبين غيرهم إيه المعركة حقيقتها إيه حقيقتها الآية دي المعركة بين الوحي والهوى الوحي والهوى الإسلاميين على حد وصفهم في الإعلام يعني أو من يتبنون المشروع الإسلامي يقولون نريد أن تكون الغلبة والسلطة والرفعة والسيادة للوحي بحيث تنبثق عنه كل التشريعات وتنبثق عنه كل أنظمة الحياة وبحيث أن من خالف الوحي يجرم ويعاقل ده, ده الطرف الأول الطرف الثاني يقول نريد أن يكون الغلبة والتسلط والسيادة للهوى الهوى كل واحد هو هوهبا وأن الهوى يكون هو مصدر التشريعات وأن الهوى يكون هو مصدر مصدر الأنظمة وإن الذي يخالف الهوى أو يتعدى على أهواء الناس يجرم ويعاقب عرفنا حقيقة المشكلة هي دي حقيقة المعركة الوحي والهوى طيب انت بتنطلق من ايه في هذه المعركة بتنطلق من أن الله عز وجل حكم عدل وأن الله سبحانه وتعالى جعل يوما اخرا ليوم القيامة سيحاسب الناس فيه على ما أمرهم به ونهاهم عنه وأن الله لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولا سدى بل خلقنا لغاية وسيحاسبنا يوم القيامة على هذه الغاية وأن الله حكم عدل ومن حكمته وعدله أنه يرسل رسلا للناس مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكلما اندرست اثار آثار الرسالة وطمست معالم العبودية أرسل الله نبياً أو رسولاً يجدد للناس من درس من أمردينهم دينهم حتى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فلما أرسله أرسل معه وأنزل عليه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلم فليس هناك رسالة بعد رسالته ده يدل على إيه؟ اني لابد ان تكون هذه الرساله صالحه الى قيام الساعه الكلام اللي هو كل ما تيجي تتكلم وتقول الله عز وجل اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول لك انت عايز ترجعنا 1400 سنه طب ما اللي بيتكلم عن الديمقراطيه عايز يرجعنا لا 2000 سنه او 2000 وشويه قبل الميلاد الديمقراطيه دي مش كانت عند اليونان كانت قبل الميلاد هذه الفكره إذا المسألة جماعة مسألة العبرة بشكك هترجعني ولا العبرة إيه الحق؟ فمثلا كون أن الله عزوجل واع أحد صمد لم يلد ولم يولد فهذه حقيقة أزلية وستظل أبدية لا يؤثر فيها أنها قديمة صح؟ الصدق ككونه فضيلة وأن الكذب رذيلة أمر مهما كان لا مصدره قديم قديم قلما البشرية هل ذا يؤثر فيه؟ هل يؤثر في الأحكام تاريخها أم يؤثر فيها كونه حق أم لا يقول لها دعاوة يبقى أنا أنا مقف من هذه الآية هذه الآية أنطلق منها في هذه المعركة الشرسة معركة الوحي والهوى أقول للناس الله قال اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكيف لا ترضون لأنفسكم ما رضيه الله لكم فكيف تزعمون أن الدين ناقص لا يوفي باحتياجات البشر فكيف تزعمون أن نعمة الله غير مكتملة هذا خرق في العقيدة فإن كثير ممن يتبنى هذا الكلام إما جاهل جهل مطبق وهذا لا يستمر حاله كثيرا إذ أنه بمجرد أن تعرض عليه الآيات والأحاديث لابد أن يرجع وإما مارد زائغ عنيد يخفي في نفسه شيئا من الالحاد والزندقة وإنما يخرج بلسان هذه العبارات التي تفيد التشكيك في صلاحية الإسلام فمن ثمرة اعتقادك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وأنه هو رسالته الرسالة الخاتمة أن تعتقد أن الشريعته شريعة كاملة وأنها صالحة إلى قيام الساعة يقول وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه ثانيا ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين فيه فتوى المجمع الفقهي بأن لا يجوز أن يكون رنة المحمول آية من آية القرآن لا يجوز أن يكون رنة المحمول أو رنة التلفون الأرضي أو جرس الباب أو غير ذلك أن تكون آية من آية القرآن وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في سورة قلنا ثانيا ثقة الأمة يعني من أثار هذا الأمر ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة نبي آخر ومعنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبتدا نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته صلى الله عليه وسلم مسألة بقى اللي بيستدل بقى من صارت في التنصير وهي بقى إيه؟ وأما نزول عيسى عليه السلام ما هو إحنا كله بيقول بنزول المسيح مسيح اخر الزمان المسلمون ينتظرون المسيح واليهود ينتظرون المسيح والنصارى ينتظرون المسيح لكن فرق بين مسيح الحق ومسيح الضلاله فالمسيح عليه السلام نحن نوقن أنه سينزل آخر الزمان حكما مقصتا يقتل الخنزير ويضع ويكسر الصليب ويضع الجزيه لكن هل ينزل المسيح عليه السلام؟ نبيا بشرعة او على الاقل بشرعته هو ام ينزل متبعا لشرعه النبي عليه الصلاه والسلام ولرسالته فانه ورد في الاحاديث انه يصلي بصلاه المسلمين وبعض الروايات انه يقدم اماما وبعض الروايات انه هو الذي يؤم المسلمين يصلي بالمسلمين فليس معنى اننا نوقن بان عيسى عليه السلام ينزل اخر الزمان بانه ينزل نبيا مرسلا بشريعة غير شريعة الإسلام نقول أما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا ثالثا من ثمار هذه العقيدة أي النبي أن ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء القطع بتكذيب كل عليه للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل يعني بمجرد ما تسمع نبي طالع ان النبي صلى واحد عليه النبوة في أمريكا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله في واحد دعا النبوة في الهند اللي هو بقى البهائية وفي اللي كان في إرام القديانية غير كدبية وهؤلاء كفرنا وعن عينا هو من تبعه. من غير ما تبحث يعني بدون نظر أو تأمل وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين والكذبي ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أنه قال إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعموا أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طبعاً لا نبي بعد دي بترفع الإشكال اللي عند بعض الضالين اللي يقولك خاتم النبيين من الخاتم اللي بتلبس يعني زينة النبيين، يعني شياطين شياطين والله خاتم النبيين ولكن الخاتم اللي بتلبس لا أمولك أخاتم النبيين لا نبي بعدي. يبقى رفعت أي إشكال في الفه رفعت أي إشكال في الفه رابعا ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل الله سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء يبقى فيه دين في السياسة صح؟ حديث في كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فو يعني وفوا يعني فعل أمر من الوفاء فو ببيعه الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاص يبقى يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قول الأمر هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أصلح لنا ديني اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري فعصمة امر المسلم هو الدين فولي أمرك هو ولي أمرك في الدين الذي يصلح دينك فلنأتي بزنديق أو نأتي بمنافق أو نأتي بمن يشاق الله ورسوله ونقول عليه ولي أمر شرعي إزاي ولي أمر شرعي كيف يكون ولي أمرا شرعيا وهو لا يلتزم الشرع لا عامة ولا خاصة كيف يكون ذلك كيف يوصف بأنه ولي أمر شرعي وهو ينحي الشريعة كإلزام عام ليس فقط في المعاصي في خاصة نفسه أو حتى المعاصي عام لكن يلزم الناس بعدم الالتزام بالشريعة بل يعاقب ويجرم من يلتزم الشريعة ويدعو إلى الالتزام بها وإلى تطبيقها فده خلل فيه خلل والكتاب فيه مبحث كامل عن مسألة من هم ولاة الأمور ده إن شاء الله نتعرض له بالتفصيل في محلها لكن هنا يريد أن ينبه على فضل من ولي الأمر الشرعي ودي مسألة في غاية الأهمية يعني بعض الناس يقول أن الدخول في الولايات العامة يفسد القلب نحن في المساجد مرتاحين، نصلي ونتعبد ونقرأ القرآن ما لنا وما مخالطة الأمور العامة وما فيها من ملاحاه وما فيها من بعد عن الأجواء التي ذربينا عليها في المساجد نقول كما قال ابن تيمير رحمه الله فإن من أعظم القربات ولاية أمور المسلمين ولكن لما غلب على من يتولاها الطمع والانتفاع والسعي خلف الشهوات صارت تمثل لأهل التدين بثلا سيئا، فصار أهل التدين يبتعدون عن إيه؟ عن الولايات. أما من يتولى أمور المسلمين فيقيم العدل والقسط فدي من أجل القربات، من أجل القربات. تخيل لو إنسان يلي من أمر المسلمين شيئا، فيتقي الله فيهم. كم واحد ينصلح حاله تنصلح عباداته ومعاملاته مثل هذا الإنسان وكلهم في ميزان حسنات يوم القيامة فهي من القربات العظيمة التي لا، ليس لها ما يوازيها ليس لها ما يوازيها وأيضا هي من المناصب الخطيرة شرعا فإن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عما استرعاه وعما عما والله الله عز أمره فهو هنا بيقول إن اعتقادك بأن النبوة ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسالة كملت ببعثته صلى الله عليه وسلم ده وان ربنا حكم عد فإن في كل زمان هناك من يجدد للمسلمين أمر دينهم وهناك من يقوم على أمر المسلمين يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين فهؤلاء مرة أخرى من هم أولو الأمر لربنا أمر بطاعتهم العلماء والامراء الذين يقودون الناس بكتاب الله طب العالم اللي مش يقود ناس بكتاب الله فليس ولي أمر الامام اللي ليس او الامير اللي يقود الناس بكتاب الله فليس ولي أمر ايه الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري فعصمه الامر هو الدين فمن لا يقيم الدين لا يكون ولي امرنا اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمده سبحان الله العظيم